লি শৈকি বিসন্যি শুরছুন্নসিহিদ ও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 تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الذاني لا ينكح إلا ذانية أو مشركة والذانية لا ينكحها وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 وهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قل خامسته ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين